قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم معرضهم على الملائكة، فقال أميؤل بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت وَلَا ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 يا بني إسرائيل اذكرون أمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهدهم وأوفوا بعهدي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 فاتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكبرون يَفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُولُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْنَّصَارَ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 ثمّ توليت من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم كنتم من الخاسرين، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِن كم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسيب فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعزة للمتقين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 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إن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 قالوا لَنَا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله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 فهدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون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 كَتَبَت اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ وَقَالُوْا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا معدودة قُلْ اَتَّخَذْتُمْ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 به خطيئته فأولئك أصحاب نارهم في جهنم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين ذَٰلِكَ وَذِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارًا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْرَمُونَ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 وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 وقالوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصد يقول لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستف على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين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 تُومُ العِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ قُرْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا خُذُوا ما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 كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم ال...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 118. والله عليم بالظالمين 119. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود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 ناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لهوت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.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 فعهم ولقد علموا لمن اشترىه ما له في الآخرة من خلق ولبس ما شرّو به أنفسهم لو كانوا يعلمون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 وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم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 لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتكلون الكتاب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 إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَتْ تَخَذَّ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل له مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَذِيعُ والسماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقوم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَغْضَى عِنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى عن مِلَّتِهِم قُل إِنَّهُ دَاللهُ هُوَ الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَ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 فَإِنَّ لَوَّاتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون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 ظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَإِحْدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ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 طره إلى عذاب النار وبس المصير، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقه. بل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعْث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَمَن يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الَّذِينَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله فَإِلَكُمُ الدِّينُ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ ابدون من بعدي إذ قال لبني إسرائيل من بعد قالوا نعبد إلىك وإلى آباءك إبراهيم وإسماعيل وإس 1. آق إلها واحدا ونحن له مسلمون 2. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ان نعم ما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين ولو آمنا بالله و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبراهيم و إسحاق و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 وَإِن تَّوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِفَةُ الضَّاحِي وَمَن أ إِنَّ مِنَ اللَّهِ صِفَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا مالونا ولكم اعمالكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 لَنْ كَسَبْتَ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَعَلَى تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ صُفَّهَا مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمنا مَتَن وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لنحن لَمَن مَّن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ بَيْنِكُمْ قَالِبًا عَلَى عَقِبٍ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ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 سماء فلا نوّل ينك قِبلة ترضع فوّل وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوّل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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعد ضه بتابع قبل تبع، ولئن تبعته هو من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.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 امْرُ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِضِ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّي ذَٰ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ الله جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَالِ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَالْحَقُّ مِرْرَ رَبِّكَ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ نَعْمَ مَا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجَهَكَ شَقْرًا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأutimمن ما عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا من كم يَتَلُو عَلَيْكُمْ آياتنا ويزكِّيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة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 ولن نزل ونكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمّوس والثمرات وبشّر الصابرين.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 بِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوع تمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين تُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَنَّهُ لِلْنَاسِ فِي كِتَابِ أُولَاءِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنت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 سحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أنت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 بهم الأسباب، وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم كما تبرؤ منا.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 حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسرعة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 فَإِنَّ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شيئاً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 إنما حرم عليكم الميت تودّم ولحم الخنزير وما أهل بِهِ لغير الله فمن ضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وَأَتَذَكَّرَ الْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا ب عليكم القصاص في القتل الحرب بالحرب والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أَخِيهِ له من أخيه شيئا فاتبعوا بالمع رووف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربك ورحمه، فمن ابتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون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 له بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيْنَا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 فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي 117. ومنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 118. فمن شهد منكم الشهر فليصم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 صيام إلى الليل ولا تباشرواهن وأنتم معكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها.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 وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 117. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 118. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم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 أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. 119. وأتموا الحج والعمرة لله 110. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى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 117. تلك عشرة كاملة 118. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا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 اذكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ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 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في دنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في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 وَأَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن تَتَّقَى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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّيَةِ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 وَمَن يُبَدِّعْ مَثَلَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْتَحْيَىٰ قرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب yes. ألوّنك ماذا يمفقون كل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل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 وَيَكْرَهُوا <تقره> شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ yes. أسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخ راجو اجله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان تضع، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.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 أسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما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 وَإِذَا سَأَلُونكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ فَقُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِن تَعْظُمُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا منة خير من مشرك وَلَوْ أَعْجَبْتُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَعْبُدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِمْ الشركى ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذنفع تزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحبك توابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم تقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا تَقُوتُ وَتُصْلِحُونَ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 تُمنَّ ما خلق الله في أرحامنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وبعلتهن أحق برد إن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهم مفل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة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 خذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خف توم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدواها وَمَن يَتَعْدَى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 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أعظكم به واتقوا الله واعلموا بِكُلِّ الله بكل شيء عليم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 علم الله أنكم ستذكرونه، ولكن لا تؤعدوه نسرا، ولكن لا تؤعدوه نسرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.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 والله عزيز حكيم وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقنو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 في ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُتَلِكُ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَانُوتِ وَجُنُودِهِ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 الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم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 وَلَمْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا قَتَلَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ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 ولا تَيَمَمُ الخَبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْتُ بِأَخِيهِ إلَّا أَنْ تُغْمِضُ فِيهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ